الم ال الصراط المستقيم 「そし ب 私たちはこのように」 ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن باعمها عند علم الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إن الله لعن الله الكافرين وهعد له وهعد يجدون وليا موسوعه النابلسي ي ق ل ل ع ن ا ا ل ل ه و أ ط ع ن ا ل ر س و ل ا وقالوا ربنا إنا ه موسوعه ن النابلسي ع ا للعلوم الاسلاميه موسوعه النابلسي ا د د ا ي ص للعلوم ح ك م أ م ا ك م ي ر ف ل ك ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ الاسلاميه ل ه و و ا ل م و س و ج ب النابلسي ف أ ب ي أن ي ح ح للعلوم الاسلاميه و ا ل م و س و ع و ا ل م ن ا ف ق و ا ل م ش ر ك ي ن و ا للعلوم م ش ر ك ا ا ت ويتوب ل ه المؤمنين ا ل ؤ م ن ا ت وكان ا ل ل ه ف ر ا ً رحيماً ا ل ح ب لله رب ا ل ل ع ا م ي ن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 القارعة م ا القارعة و م من ا أدراك قارعة ي و م يكون ا ل ن ا س كالفراش ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ワン م ーメン خفت موازينه <ص> فهمه ه ا و ي ا <ق>